بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يعفيهم عذاب عليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخذكم إلى أجل مثمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلاً فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذالهم واستغشوا ثيابهم, واستغشوا ثيابهم وأطروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقتهم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله عنبتكم من الأرض نباتا ثم كون فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بسطاء لتسلكوا منها سبلا في جادا قالا حر الرب إنهم عقروني واتبعوا من لم يزده ماله واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا فترى ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تدرم آليتكم ولا تدرم ودا ولا تواعا ولا يوث ويعوف ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطير أغرقوا فأدخلوا, فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال موح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب ذو في لي و لوالدي و لمن دخل بيتي مؤمنا و لمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا الظالمين إلا